سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ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 ولله يَسْجُدُ من فِي السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل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 بِهِمُ الْحُسْنٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ